ولم يظاهروا عليكم أ ح د ا فاتموا إ ل ي ه م عهدهم إ ل ى مدتهم إ ن الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم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 واولئك هم المهتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون لا ي ر ق ب و ن في مؤمن الا ولا ذمه و أ و ل ئ ك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه ف إ خ و ا ن ك م في الدين ونفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون وان كثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم, وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون وَلَا تُقَاتِلُونَ و ق موسوعه ا ك ث ا ا ي م ن ه م النابلسي للعلوم ن ه ف الاسلاميه ل ه تَخْشَوْهُ أَحَقُ أَنْ تخشوه إِن م م ن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 ح ل ط ت أ ع م ا ل ه م وفي النار هم خالدون إ ن م ا يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة واتى الزكاه ولم يخش إ ل ا الله ولم يخش إ ل ا الله فعسى هؤلاء ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقايه الحج وعماره المسجد الحرام كمنامن بالله, بالله واليوم ا ل آ خ ر وجاهد في سبيل الله لا ي س ت و و ن ع ن د ا ل ل ه و ا ل ل ه لا ي ه د ي ا ل ق و م ا ل ظ ا ل الذين م آمنوا ي في ن وهاجروا وجاهدوا س ب ي ل ا ل ل ه ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م أعظم درجة عند درجة الله وأولئك هم ا ل ف ا ئ ز س ن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 أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و إ ن خفتم ع ي ل ة فسوف يغنيكم الله من فضله إ ن شاء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 حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم ب أ ف و ا ه ه م ذلك قولهم بافواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله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 سبحانه عما يشركون يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م ويابى الله و ي ا ب الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها, جباههم وجنوبهم وظهورهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 كما يقاتلونكم كافه واعلموا أ ن الله مع المتقين إ ن م ا النسي ز ي ا د ة في الكفر يضل به, يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا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 إلا ت こ ف ر うに私たちはこのように ا ي ل ي م よう ي س ت ب د このように私た غيركم ولا ت ض ر ように私た و ا ل ل ه على كل شيء قدير إ ل 私たちのよ ر に私たちのように私た ل ل よ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 حتى جاء الحق وظهر أ م ر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل ولا تفتن ي أ ل ا في ا ل ف ت ن ة سقطوا و إ ن جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك ح س ن ة تسؤهم وان تصبك مصيبه يقول قد َ اخذنا ََْ أ امرنا ََْ من ِْ قبل َْ ويتولوا وهم فرحون قل ُ لئن ي ص ِ ب َ ن َ ا إ ِ ل َّ ا ما َ كتب َََ الله َُّ لنا ََ هو َُ مولانا ََْ فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أ ن يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربون プレーオフィコー ق ワーのカーヘンレイユタカンベレミンコンプレーオフィコ ي タワーのカーヘンレイユタカンベレミンコンプレーオフィコータワーのカーヘンレ و ユタカンベレミンコンプレーオフィコータワーのカーヘンレイユタカ تقبل منهم نفقاتهم الا أ ن ه م كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون ا ل ص ل ا ة إ ل ا وهم ك س ا ل ا ولا ينفقون إ ل ا وهم كارهون فلا تعجبك أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ا د ه م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 والمساكين والعاملين عليها والمولفه ق ل و ب م والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين, والغارمين وفي ا ا ل غ ر م ي ن و سبيل الله وابن السبيل ف ر ي ض ة من الله والله عليم حكيم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 ل たちはこのように言 م ことです。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 قل استهزئوا إ ن الله مخرج ما تحذرون ولئن س أ ل ت ه م ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م ايعف عن طائفه منكم تعذب طائفة, تعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت أ ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل ا خ ر ة و أ و ل ئ ك هم الخاسرون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 ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إ ن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر خالدين فيها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 ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آ ت ا ه م من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ف أ ع ق ب ه م نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أ خ ل ف و ا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أ ل م يعلموا أ ن الله يعلم سرهم ونجواهم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 والذين لا يجدون إ ل ا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب ن ل ي م استغفر لهم أ و لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين م ر ة فلن يغفر الله لهم ذلك ب أ ن ه م كفروا بالله ورسوله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 إ ن م ا يريد الله أ ن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أ ن ف س ه م وهم كافرون و إ ذ ا انزل ا س و ر ة لنا م ن و ا بالله وجاهدوا مع رسوله, وجاهدوا مع رسوله استاذنك أ و ل و الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا ب أ ن يكونوا مع ا ل خ و ا ل ف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ف إ ذ ا أ ن ز ل ت سورتنا م ن و بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أ و ل و الطول منهم وقالوا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 فاتوك لتحملهم قلت لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون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 إ ن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم أ ل م يعلموا أ ن الله هو يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده و ي أ خ ذ الصدقات وياخذوا الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إ ل ى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون و آ خ ر و ن مرجون ع ل أ م ر الله إ م ا يعذبهم و إ م ا يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين و إ ر ص ا د ا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 「私の名前は私の名前は私 ك 名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は م の名前は私の名前は私 ل 名前は私の名前 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين و ا ل ا ن ص ا ر الذين اتبعوه في س ا ع ة ا ل ع ص ر ة الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إ ن ه بهم رءوف رحيم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 إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين كتب به يضيع إن أجر ولن ا ي ف نفقة ق و ن ص غ ي ر كبيرة ة ولا ولا ق ط ع و ن واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله أ ح س ن ما كانوا يعملون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 شركه الهدى ذ ي ن آ ا ر ك ه دعويه غير س ت ب ش و وأما ن ربحيه ن في ق ل و ب م مرض ف ذات د ه مضمون رجسا ر ج س إلى اجتماعي ت و ك ف ر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 صرفوا صرف ولقد ه و ن ل ق جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن موسوعه النابلسي ل ه للعلوم ا ه ي ه ت ك ت وهو ر الاسلاميه ع ر ش